الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا سنتكلم ا محمد النبي اليوم ان شاء الله في موجب العمد قتل العمد نحن عرفنا أ ن و ا ع القتل و أ ن ه ينقسم إ ل ى عمد وشبه عمد و خ ط أ وهذا ليس خاصا ب ا ل ق ط ل و إ ن م ا في أ ن و ا ع الجنايات والجراح كل أ ن و ا ع الجراح تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م إ ل ى عمد وشبه عمد و خ ط أ فسنتكلم اليوم على موجب العمد اذا كانت ا ل ج ن ا ي ة عمدا ما هو موجبها ماذا يجب بها وكذلك اذا ع ف ى ماذا يجب على الجاني ما هو موجب العمد وموجب العفو قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى موجب العمد موجب العمد أي مقتضى العمد القول سواء كان أي في النفس أ ولما في غيرها كتب رواه بالحر ل ع ب بالعبد والأمثى ابو ت ا ا ع ب ل م ر داود إليه والنسائي وغيرهما ب إ س ه ا د صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من قتل عمدا فهو قود وسمي قودا وسمي و ق د مجب العمد س م ي قودا ق ا ل أ ن ه م يقودون الجاني بحبل أ و غيره إ ل ى محل الاستيفاء عن القول البيئة إلى ف من أفل أخيه وأداء فاتباع بالمعروف له إليه من شيء ب إ حق ا م من ح وليه من حق و فيما لو قتل المجني عليه و م ا من حق وليه أ ن يطالب بقتل ا ل ج ا ن ي ومن حقه أن يعفو عن يعفو ان ل ل إلى البيئة ق ت و م حقه أن يعفو مجانا بدون مقارب ف إ ن ع ف ى عن القتل إ ل ى ا ل د ي ة فهل ا ل د ي ة تعتبر بدلا عن القول أ ي أ ن الاصل في الجناح الجاني أ ن ه يقتاد منه وتكون ا ل د ي ة بدلا عنه أ م أ ن الواجب أ ح د ه م ا يعني أ ن الله تعالى أ و ج ب على القاتل عمدا أ ح د أ م ر ي ن اما أ ن ه يقتل و إ م ا أ ن ه يدفع ا ل د ي ة إ ذ ا ع ف ى ولي الدم عن قتله هل الواجب ا ل ق و د و ا ل د ي ة بدل عنه ام ان الواجب أ ح د ا ل أ م ر ي ن بلا تعيين ف ا ل و ا ج ب المخير فيما لو أ ن ا ل إ ن س ا ن حدث يمينا وحنث بيمينه فقد اوجب الله عليه واحدا من أ م و ر ث ل ا ث ة فكفارته اطعام ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوتهم أ و تحرير ر ق ب ة ولم يعين الله واحدا من هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة فلو اعتق اجزا عن ا ل ك ف ا ر ة ولو اطعم أ ج ز ا عن ا ل ك ف ا ر ة ولو كسى أ ج ز ا عن ا ل ك ف ا ر ة الواجب واحد مبهم من هذه ا ل أ م و ر ا ل م ع ي ن ة و أ ي واحد تعن يكون هو الواجب فهل الواجب القوى و ا ل د ي ة بدل عنه أ م أ ن الواجب أ ح د ا ل أ م ر ي ن القوى أ و ا ل د ي ة ونظير هذا المسح على ا ل خ ب مع ركب الرجل هل المسح على الخف بدل عنه؟ غسل الرجل. ام ان ا الواجب في الرجل أحد أمرين. اما ر ي ن الغسل او المسح على من أصل الغسل والمسح بدل عنه ام ان الواجب احد الامرين هذا هنا في نفس المعنى وان شاء اخذ الديه ولا تكون الديه بدلا عن القوى فالاصح عند الفقهاء وهو المفتى به في المذهب ان الديه بدل عنه عند سقوطه الذية بدل عن القوض الأصل الجان إذا جنى جناية عمدا أنه يقتاد منه فإذا الدمي القوض بدل في عن عفى جنى أنه منه ف إ ن ه يحق له أ ن يعفو عنه وفي هذه ا ل ح ا ل ة ي أ خ ذ ا ل د ي ة بدلا عن القول وظاهر س ل ا م ا ل إ م ا م النووي ر حينما م ه الله تعالى ح قال موجب العمد من القوض والدية بدل عنه أن الدية بدل عن القوض أن نقتله بدل من أن نقتله الدية بدلا بدلا بدلا بدلا الدية الدية الدية التي نأخذها في الحقيقة نقتله نقتله قتله لكن عنه عن عن رد في أن أن أن نأخذ ليست عن الجاني و إ ن م ا عن النجن عليه الديه حينما ناخذها لا ناخذها عن الجاني هو جاني وانما ناخذها عن النجن عليه هو الذي مات والديه ناخذها عنه لا ن ا خ ذ ه عن ذلك الرجل اذا ك ا عندنا خ ل ا ف ي ة أ خ ر ى اذا دفع الجاني مالا بدلا عن قتله جنى عمدا حكم القاضي بالقوى من المفترض أ ن نقتله إ ل ا أ ن وليد القال عفوت عنه على مال على ا ل د ي ة فدفع الجاني ا ل د ي ة هل دفع الجاني الديه عن, القوض؟ عن نفسه ل أ ن ن ا عفونا عنه فدفع ا ل د ي ة مقابل هذا العفو أ م أ ن هذا المال الذي دفعه دفعه ل أ ن ه قتل إ ن س ا ن ا فهو عوض عن ذلك ا ل إ ن س ا ن ظاهر كلام ا ل إ م ا م النووي رحمه ان ل ل ه ع أ الديه بدل عن القوى ولكن الامام ابا الحسن الماورديه قال هي بدل عن النفس م ا التي م جني عليها هي لها بدلان إما قال الدليل على هذا ان المراه لو قتلت رجلا, لو قتلت رجلاً وجب عليها دية, الرجل وجبت عليها ديه الرجل ولو كانت ا ل د ي ة التي تدفعها بدلا ً عن القواد لوجبت عليها د ي ة امراه ل أ ن ه ا هي التي جنت لو ان ا م ر أ ة قتلت رجلا وعفى ولي الدم عن قتلها على الديه ة بدلّ ل عن ا ذ ي ويجب علي أن تدفع امرأة. ولكن ي الفقهاء متفقون على أ ن ا ل م ر أ ة تدفع د ي ة رجل ولا تدفع د ي ة ا م ر أ ة فالامام الماوس ر يقول هذه ا ل د ي ة التي تدفعها ا ل م ر أ ة ليست د ي ة بدلا عن القواد و إ ن م ا هي ب د ل عن النفس التي جنت عليها ل أ ن ه ا لو قتلت رجلا لا تدفع د ي ة ا م ر أ ة و إ ن م ا تدفع د ي ة رجل ولو كانت بدلاً ل عن ق وجمع لدفع دية الزية برأة ر ل و ج بعض أ ص ح ا ب ن ا بين الكلامين بين ظاهر كلام ا ل إ م ا م النووي وكلام الامام ابي بدلاً حسن الماوردي عن عليه نفس النجني وفي ب لابد ن أن تكون ا الذية ء على ذلك ا ل ح قول ي التي جني عليها ق ة المرة بدلا النفس ل ا عن في أ ى وفي قول موجب العمد أ ح د ه م ا على الابهام فوليتين يتخيروا بين القوذ و بين ا ل ذ ي ة و ا ل ذ ي ة ليست بدلا عن القوذ و إ ن م ا هي احد الواجبين الواجب、أمران. اما القوذ و إ م ا ا ل ذ ي ة لكن القول ا ل أ ص ح أ ن ا ل ذ ي ة بدل عن القوذ ف ذ يترتب عليه آ ث ا ر إ ذ ا قلنا إ ن ا ل د ي ة بدل عن القرد ف ت ت ر ت ب عليها آ ث ا ر و إ ذ ا قلنا إ ن الواجب أ ح د ا ل أ م ر ي ن سيترتب عليه آ ث ا ر لكن على القولين جميعا سواء قلنا إ ن ا ل د ي ة بدل عن القرد أ و قلنا إ ن ا ل د ي ة أ ح د الواجبين وعلى القولين للولي عفوا عن القوض ة على أدية بغير ا الجامل سواء ما قلنا إنها بدل أو قلنا إنها, قلنا إنها أحد الواجبين بدل لولي الدني أو أن أحد ي على ف و ع أدية يقول أن ل الديه أريد ق ت ه فيتنازل القتل عن إلى ة سواء ما قلنا ن إ ا بغير د أحد مجاهد ل قلنا الواجبين فلما البيهقي أو روى و إنها عن ه ليس ح د ي ث ا عن ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه وسلم ه و إ ن م ا هو من قول مجاهد مما يؤثر عن الامم ا ل ت ا ل ق ة كان في شرع موسى صلى الله عليه وسلم تحكم القصاص لزما وفي شرع عيسى ا ل د ي ة فقط فخفف الله تعالى عن هذه ا ل أ م ة وخيرها بين ا ل أ م ر ي ن فيجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ص ا ل ب بالقوى ويجوز له أ ن ي ص ا ل ب ب ا ل د ي ة ولا يحتاج إ ل ى رضا الجاني ل أ ن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه لو كان لي دين على إ ن س ا ن اريد منه م ئ ة دينار وكان ل آ خ ر علي دين ف أ ن ا أ ح ل ت الذي يطالبني ب ا ل م ئ ة على الذي اطالبه ب ا ل م ئ ة ليس من حقي أ ن يقول أ ر ي د او لا أ ر ي د أ ن ت يجب عليك أ ن تدفع ا ل م ئ ة سواء ادفعتها إ ل ي أ م دفعتها إ ل ى غيري ليس من حقي أ ن يقول أ ر ي د ولا أ ر ي د كذلك الجاني ليس من حقي أ ن يقول أ ن ا اوافق او لا اوافق رضاه لا ي ج ت ر ب ا ل أ م ر أ و ل ا ً و أ خ ي ر ا ً لولي الدم ن فهو يتخيل بين القوى وبين التجزئه ي ا ذكرنا الماضية، ونحن قد الماضية، قلنا المحاضرة دروس القطاط أ ذ ا ومنان على هذا الورثة القطاط لو عن على عفى بعض عن حقه فإن القصاص ولا يجوز للبقية حقه به يسقط يجوز أن غير للتهديا وليدلي قال أ ن ا ما عفوت عن ا ل إ ن س ا ن و إ ن م ا عفوت عن يده أ و عفوت عن رجله قال اعتبر كالعفو عن كل جسده ل أ ن ا ل ق ط ا ص غير قابلين للتجزئة غ ل ب فيه ج ا ب ا ل س ق و ط ع ل ى جانب الإيجاب حقا للإماء قال ولا يؤثر في هذه المسألة لأن الشيء المسألة يؤثر في م العفل هذه س ت ح الصحيح الشرع لنا القطاع شرع و و أ ج ب القودة في حالة الجناية ا ل في ع م ئ ي إ ل ا أ ن ه رغب بالعفو فمن عفا و أ ص ل ح فاجره على الله وما دام يغلب جانب السقوط وما دام العفو مرغوبا فيه في جانب ا ل ج ن ا ي ة قال لا يؤثر الجهل في هذه ا ل م س أ ل ة ف إ ذ ا عفا عن بعض الجاني ف إ ن العفو يسري إ ل ى الجنه وقد روى البيهقي وغيره عن أ ن س رضي الله عنه قال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما رفع إ ل ي ه قصاص قط إ ل ا أ م ر فيه بالعفو كان يرغب ولي الجني بالعفو عن الجاني ف إ ن عفا فاجره على الله وان لم يعفو فمن حقه أ ن يطالب بالقوى ل السورة ل ل ا ا و أ س و ا ء ق ل ن إن ا نجية بدل أو ق ل الواجبين ن إن نجية ا أحد ب م ه م ص ان تخير القوى فهو الواجب وان تخير ا ل د ي ة فهي الواجب فللحق ولي الجاني أ ن ي ط ا ل ب ب أ ح د ه م ا وليس للجاني خيار إ ل ا أ ن ه لو أ ط ل ق العفو هذه ص و ر ة ث ا ن ي ة قال عفوت عن القوى م ا أ ر ي د أ ن أ ق ت ل ه فهل يحق له أ ن يطالب ب ا ل د ي ة أ م لا يحق له أ ن يطالب ب ا ل د ي ة وقال هكذا عفوت عن القوى ما ذكر الديه بدل لا ل فإذا بالايجاب ل و ل والذية ق و د ل ولا ا بالتل ن ي ي ليس ذية يجيب الذية قال قال القتلى له لأن لم وقتل ما اوجب ل ي و إ ن م ا اوجب القود ا ل د ي ة بدل وقالنا عفوت عن القود عفى عن الواجب عفى عن موجب ا ل ع م د الواجب في هذه الحاله قال القود وقالنا عفوت عن القود والعفو إ س ق ا ط شيء ثابت وليس إ ث ب ا ت ا لشيء معدوم فهو أ س ق ط حقه في هذه ا ل ج ن ا ي ة وبناء على ذلك فلا يجب له ديا ة ف إ ذ جرينا على القول على وعلى أنه الذه بدل ن ا ق قال و ولذلك و ل ل ع القول ا و ل على ل أي الاول وهو انه ل لو ع د عفى الديه عفى عن ا ق و ل القول الأول فière عن على القول بدل عن القول قال أ ن ا عفوت عن ا ل ذ ي ه هكذا قال القاضي خطر في القوى وقال قال انا عفوته عن الديه قال ك ل ا م هذا كلام لاغي لا ف ا ئ د ة منه ل أ ن ا ل د ي ة ليست هي الواجب. الواجب الواجب ي ليست ة الواجب هو القوى ف أ ن تتكلم عن الواجب لو قال أ ن ا لا أ ر ي د القوى و إ ن م ا أ ر ي د الديه لا مانع من هذا قالت ا ل د ي ة و ا ج ب ة فلو قال بعد هذا وسامحته بالديه لا م ن ي ع من هذا لو قال عفوت عن القود وعن ا ل ذ ي ه لا مانع ن هذا لكنه قال أ ن ا ما اريد ديه انت ما وجبت لك ا ل ذ ي ة حتى تقول لا اريد الديه الواجب لك ا ل آ ن القود إ م ا ان تطالب به و إ م ا ان تسقط وتطالب ب ا ل ذ ي ة وبعد ذلك يحق لك أ ن تسقط الديه اما ان تقول بناء على ان الديه بدل عفوت عن الديه ف م عفوت عن اي شيء انت ما عفوت عن شيء وجب حتى تستطيع إ س ق ا ط ه ولذلك قال ولو ع ف ى عن الديه لغى, لغى عفوه هذا لأنه عن شيء ليس بواجب. طيب إذا عن عفى شيء واجر ب طيب البيت إذا قال ما عفى عفوت عن ع ف عفى عن ا لانه ي ق ل ن له عفوك ع البيت باطل لا خائدة ن لأنك ع ف و ت عن شيء ليس م ج د ت بواجب ا ل ق أنا عفوت عن عفوت فهل من ح ق أ ن اطالب بالقود واعفو عنه قال نعم ولذلك قال وله له ان يطالب بالقود لأنه ما أتخطه ما طيب ب و ع ذ لانه ك له أن يقول أن أتخط ل المرة الأولى ل ق و وأريد وأتخطها أجزية في ك إذ ا ط لها كان ما على اسقطه ي في ي حقه حق القوذ من ا ل ب ومن حقه ان يعفو عنه على الديه وليس لقائلا ان يقول له والله أ ن ت ما دمت قد عفوك عن الديه سابقا لا يحق لك ا ل آ ن أ ن تطالب بها ث ا ن ي ة إ م ا أ ن تقتاد من ا ل ج ا ن ب و إ م ا أ ن تعفو عنه ل أ ن ك اسقطت حقك في الديه يقول لو لا أنا أسقطت الذية. لما أسقطت الذية كان باطلا كأنه لم、يكن. ولا تأثير له نهائيا وبناء على هذا ما زال حق ولي اما ل د من لو ب القرض م ن ح قلنا ه أن, أن يعفو عن يعفو ا ق و إلى ل ذيئة أ إ ق ط ه ا ا ل س بالقول ق ك ن ب ا ط ا واغيا أما لو ل ل ن ا ا ب ق الثاني لو ل ق ن ان بالقول ا ا ل ث ي إن الواجب أ ح د ا ل أ م ر ي ن ذ ي ا او القوذ وقال عفوت عن ذ ل د ي ا خلص سقط سقطت ذ ي ا وسقط القوذ ل أ ن ذ ل د ي و ا ج ب ة لراسها ليست بدلا فعلا فعلا ثمرة اraneخو لكن ل ل سرحمون و نحن انا كنا ان و قوله لاغن لان الواجب هو القوه والديه بدل عنه فلما اسقط فيه اسقط امرا غير واجب القول المعتمد في المذهب وبناء على القولين سواء قلنا ان الديه ب د ل أ و قلنا ان الديه احد الواجبين قال من حق أ ن يعفو على غير الذية. الذية دائما هذا هو جنس الديه ي فيها الإبل تكون ب ر قال انا اعفو عن القوى على ديه لكن الديه أ ر ي د ه ا دنانير ي د د ن او ن ي ر ة أ أ ر ي د د ر ا م ي م او أ ر ي د ع م ل ة من العملات ا ل م و ج و د ة في العالم قد يجوز له أ ن يعفو على غير جنس الديه ليس من الضروري أ ن يكون العفو على جنس الديه وبناء على هذا إ ذ ا عفى على غير جنس الديه يجوز أ ن يعفو على ديه ن ف س ه ويجوز ان يعفو على ما هو أ ق ل من الديه ويجوز ان يعفو على ما هو أ ك ث ر من الديه إ ذ ا قبل الجاني بهذا فمن حقه أ ن يطالبه ب أ ك ث ر من الديه ل أ ن ن ا من يطالب بالديه لو طالب بالديه الديه م ح د و د ة ليس من حقه ان يقول أ ر ي د ديه تناسبني والله ابني أ ح س ن من أ ب ن ا ء الناس ونطالب بديه ي ا ل ف ناقه لكنه ا ل آ ن وما يريد ا ل د ي ة عنده و س ي ل ة يستطيع الواثقه ف ي ه ن ي أ خ ذ أ ك ث ر من الديه اصطلح مع, المجن... مع الجاني على أ ن ي أ خ ذ منه مالا من غير ي جنس و ز أ يكون م الديه و ويجوز يكون ي ا أن أ ق من ا ل ة شريطة يوافق الجاني وطبعا الجاني وطبعا أن ل ث الحالات في غالب الأحيان يوافق في وافق يهمون أهل ما يهم أ م لم يوافق المهم أ ن الاعتياض عن ا ل د ي ة جائز لكن ش ر ي ق ة موافقه الجانب فلو قال ا للقاضي و ي الدني ل انا اعفو عنه على مبلغ كذا يساوي أ ل ف ناقه نقول أ ن انت من حقك لا من حقك ان تقابله لاحد ا و ر ي ك ا ذ ي اما بالقوه د أن ي و او ب ا ل ص وإلا فمن حق ولا ي أ خ ذ سوى الديه ولو عفا على غير جنس الديه ا ثبت إ ن قبل الجاني و إ ل ا فلا أ ي لا يثبت ل أ ن ه اعتياض ولا بد له من الموافقه ة إذا قال له أنا عنك على مئة ألف أورد ألف أنا أوافك عنك إذن عنها الجاني دولار ما, ما الزياد يعتاض دولار فقال لا ما أوافر ما أوافك آه هذا على مئة سنعطي بقدر الديار فقط ت أ خ ذ الديار فقط والا فلن تعمل ما تشاء هل يسقط حقه في المطالبه للقود وكان يساوم على البدل قال أ ن ا اعفو لكن ببدل أ ك ث ر من غير جنس الديار فلن يتفق س هل يسقط حقه في القود ل أ ن ه ساوم على الديه ا على ما ذكرنا قال ولا يسقط عنه القود في الاصح ل أ ن ه رضي به على عوض ولم يحصل له وكان ع ر ا ض ي ب ا ل د ي ة ش ر ي ط ة أ ن ي أ خ ذ عوضا م ع ي ن ة فلما لم يحصل له هذا ك أ ن ه ل م يرضى ب ا ل د ي ة وبناء على هذا م ن حقه ي يطالب الولي ي أن نحن قلنا إن, الولي يحق له أن يطالب بالقوض ج يحق أن ط ان ل بالقوض ب أ يطالب ب ا ل د ي ة ومن ح ق ي يسرط الدية أن ق و ل لا أريد لا قوضا أريد بيئة حقي ولا من حقه هذا لكن في بعض الحالات يكون الانسان خ ي ر كامل التصرف أ و ليس حرا في تصرفاته لأن, لان يكون محجورا عليه فهل المحجور عليه يستطيع أ ن يتصرف في الديه كما لو حجر عليه بفلس افلس وحجر عليه لصالح الغرماء في المعاملات ا ل م ا د ي ة هل من حقه ان يعفو هل يعتبر العفو عن الديه كالتصرف في ماله نمنعه منه لصالح ا ل غ ر م ى أ ام اننا لا نعتبر اديه كالتصرف في ماله لانه ليس مالا عنده يريد ان يتصرف به وانما هو شيء يريد أن يكتسبه الآن وإنما هو شيء يريد ان يكتسبه الان لأنه محجور ف فلس س وليس د ه عليه قال وليس عفوا عن مال إ ن أ و ج ب ن ا أ ح د ه م ا م و ان كنا إن في عندنا قولات هي عوض أ و أ ن ه ا أ ح د الواجبين ف إ ن أ و ج ب ن ا أ ح د ه م ا قلنا الواجب أ ح د ا ل أ م ر ي ن ليس له أ ن يعفو عن الدين ل أ ن ه ممنوع من التبرع وهذا حق له واجب ومن صرف واجبا له فلا يجوز له أ ن يتسامح به و أ ن ي س ق ط وأما إ ذ ا أ و ج ب ن ا القوى وقلنا إ ن ا ل د ي ة بدل ف إ ذ ا ع ف ى على ا ل د ي ة كما تبحث عن هذا ل ا إ ش ك ا ل التي لا تحتاج الى جهه فهمه وتقريره فعفو ش عن القوى إ ل ى ا ل د ي ة هذا جائز بل العكس هو أ ف ض ل ب ا ل ن س ب ة للغرماء و ب ا ل ن س ب ة ل م ص ح ة الحجر والاطلاق ي ن لأن ن أطلق ل ت خ ر فقال ح و ز عن القوى لا تعرض للديه لا ب ا ل إ ي ج ا ب ولا بالصدق كنا لا ت ث ب ت و ا ل د ي ة ل أ ن الواجب هو القوى وعفو عنه هما طالب بالبدل هذا الرجل محجور عليه إ ن قلنا إ ن الواجب احدهما نمنعه من العفو عن الديه وإذا إن الواجب إن قلنا و القوض ومن يعفو القوض ولكن الدية لا هذا الدية بدل لأن لا على حق يقترب حقه في من أن عن شك إ ذ ا ع ف ى و أ ط ل ق مثل ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ق ر حوت عن القوذ ولم يتعرض للديه لا ب ا ل إ ي ج ا ب ولا بالسجن فهل تسقط ا ل د ي ة هنا كما سقطت هنا أ م لا تسقط ونقول له صحيح ع ف ى عن القوذ هو ولكن لابد أ ن يطالب بالبدل هل نفرض عليه أ ن يطالب بالبدل أ و هل نقول إ ن ا ل د ي ة تثبت بدل يعني ما تسقط الديه كما سقطت ا ل ص و ر ة هنا قال لا ه ن ا الرجل ص و ة هنا, هنا. هذا لماذا ر محجور عليه ذ ا كامل ك ا ل ت ف ر ق أ س ق ط حقه في القوى ولم يطالب بشيء آ خ ر فسقط الشيء ا ل آ خ ر لكن هذا محجور عليه وكونه في اسقط ل المفترض نقول ق و ض كان من أن ما ي حقه في ي ا ل ق نحن لو قلنا هذا الكلام لكلفناه بالكسب لكلفناه بالكسب وتكليف ا ل م ح ج و ر عليه بالكسب ممنوع وبناء على هذا فيعتبر حاله كحال من اطلق العفو يسقط القوى و تسقط ا ل د ي ة ل أ ن ه لم يطالب بها طبعا هذا مبني على القول ا ل أ و ل وهو أ ن ا ل د ي ة بدل عن القوى قال والمبذر الذية م في ك ن معرفه الحجر أ ن و ا ع قد يكون ل ل ت ف ا ه ة وقد يكون ل ل إ ف ل ا س أ ن و ا ع الحجر قال المبذر في الديه و ي س ب ق بها يبذرها أ كحكم المفلس فيما ذكرناه من التفصيل وقيل كصبي وقيل ك ص ب ي ف ك م ر ة الخلاف هل هو كالمفلس أ م هو ك ا ل ص ب ي ق ه ك م ر ة الخلاف أ ن الصبي لا يجوز له العفو عن المال بحال أ ب د ا ل أ ن تصرفاته كلها م م ن و ع ة وغير م ع ت ب ر ة ف إ ذ ا اعتبرنا ا ل م ب ذ ر ب ا ل د ي ة كالطبي نمنعه من العفو عن المال واما إ ذ ا اعتبرناه كالمفلس فبدا به التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل أ ي ض ا ص و ر ة أ خ ر ى ج د ي د ة م ب ن ي ة على الصور على خلاف ه ه الديه ب د ا أ م الديه واجب بعينه قال لو تصالحا عن القوى على مئتي بعير, ليس على مئتي بعير. الواجب عليك قال انا ل اعطيك مئتي بعير بدلا ً من ا ل م ئ ة قال و لو تصالحا على القوى على اكثر من الديه كالصلح على مئتي بعير فقال حا على القوى على مئتي بعير قال لغى هذا الصلح قلنا إ ن الواجب احدهما مال أ و القتل ل أ ن ه ز ي ا د ة على الواجب نازل ا ل م ن ز ل ة الصلح من م ئ ة على مئتين ا الواجب القوض بدلا إذا قلنا إن الواجب هو القوض بدلا قال هذا إن إن عنه عنه عند ذلك الصلح ودي هو ودي يجوز ل أ ن ه ما يقول إ ن ي أ ن ا اخذ د ي ة فلن ي أ خ ذ من جنس ا ل د ي ة لكن الان الصلح لم يقع عن ا ل د ي ة لو وقع الصلح عن ا ل د ي ة حتى على ا ل ق و ل ا ل أ و ل ما يصح أ ن يكون فيه ز ي ا د ة لكن الصلح الان قال أ ن ا أ ط ا ل ب ك بالقوذ قال انا اعطيك م أ ت ي بعير واعفو عني ما تعرضوا ل ل د ي ة الان هو ما يجوز أ ن ي أ خ ذ د ي ة و إ ن م ا يجوز أ ن ي أ خ ذ عوضا عن القوذ ق د يصح هذا إ ذ ا قلنا إ ن ا ل د ي ة عوض ا ل أ ص ل هو القوذ ولذلك ا د بدأ بعد ي يأتي بعير ة بالقوة طالبه عنه قمعك عن قرنعك عن فعلم أن وما ما تعر يجن خ دية و قلنا ان الواجب احدهما و ما يجوز له أ ن يصالح على اكثر من ا ل د ي ة ولكن الواجب بدل من حقه أن يزيد عليها ولذلك ولو ك ن قلنا ل ا ا القوض عليها قال ج ب بدل هو حقه وذي ولذلك ولو يزيد من أن تصالحا ع عن القوذ على مئتي بعير لغه ان قلنا إ ن الواجب احد ا ل أ م ر ي ن وإلا بل ن أوجبنا ا و عين اصح ل أ الصحه ل أ ن ه مال يتعلق باختيار المستحق والتزام الجاني فلا معنى لتقديره كبدل الخلع ا لكلام على موجب العمد القوى و ا ل ذ ي ة ب د ل عنه أ م أ ن الواجب أ ح د ه م ا لا بعينه لو قال مكلف حر رشيد عاقل قال ل آ خ ر اقطعني اقطع يدي ما كنا في الموضوع لكن خرجنا من الخلاف وثمر الخلاف إلى في الموضوع العمد مجع صور قالوا ما هو الواجب في هذه ا ل ح ا ل ة قال هدر هدر قال اقطعني ففعل فهدر لا قصاص فيه ولا جيهه كونه, كونه ي ت ل ت ب عليه ح ك ا م اخرى ذكرت هذا الكلام مرارا ً هذا موضوع اخر انا اتكلم في موجب العم هذا يترتب على هذا الذي قطع عمدا لاذن نجني عليه لكن قد يترتب على هذا القطع أ م و ر أ خ ر ى مما ذكرناه في الدروس ا ل س ا ب ق ة من السرايا مثلا ف إ ن سر إ ل ى النفس قطع يده من الكوع أ و من الملفق أ و من المنزل فمات سرت ا ل ج ن ا ي ة مات او قالوا ما قالوا فايد قال ابتداء ما ق ل ق ت ي د ق خلقت ل م ي فقتله سواء سرت ا ل ج ن ا ي ة من اليد إ ل ى النفس مات ق ا ر ت ا ل آ ن ا ل ج ن ا ي ة على النفس او قال ابتداء خلقت ل م ي فقتله ما الذي يترتب علي ه قال هدر أ ي ض ا سواء قال اغتني فقتلت او قال اقطعني ف ق ط ع و ثم ترك الجنايه ة في الحالين يعتبر كل د ر الى أ مأدون ن ه قطر اقول ما ما ما احكام او اقول فيه في انه جائز حلال خ النفس ق و ما الذي هو يترتب يدفع ا لكنه ن ا ك قول آ خ ر قال صحيح لا نقتله ولكن تجب عليه الديه ة تجيب للمجن عليه في آ خ ر ل ح ظ ة من لحظات حياته ثم تنتقل إ ل ى الوارث الولي أ م أ ن ه ا تثبت حقا للوارث ابتداء والنجن عليه لا دخل له إذا قلنا بالقول الأول وهو شيء وإذا قلنا وكفاره قلنا ل إن ا تجب ابتداءاً على كلا ذ بإذن الحالين ج ن ي عليه هذا الكلام هذا بالنسبه للديه واما بالنسبه للكفاره وهي صيام شهرين فهذه واجبه سواء قلنا ان الحق ل ل م ق ت ولو ي ن ت قطع ل إلى الوارث قلنا الحق للوارث إن ا ا أو ب ت د ل كل ى اي ل ل ح ا ب الكفار ا لأن ل ل حق ه ت ع ا ل ى و غ ر قابل ه انتهينا و منها ص و ر ة أ خ ر ى ج د ي د ة الان قطع أ ح د ا ل أ ش خ ا ص قطع ك ذ او قطع من ا ل ك و ع او من ا ل م ر ف ق ه و من ا ل م ن ت ل قطع ت مكان منها او ر ج ل قطع عضو فعفى قال أ ن ا عفوت عن ق و ت ه و أ ر ش د ه وعن ا ل أ ر ش نقص الحاصل من هذه الجنايه ة قال, قال هنا تفصيل اما ان ت س ر ي هذه ا ل ج ن ا ي ة أ و أ ن ه ا لا ت س ر ي قال فان لم ت س ر ي هذه ا ل ج ن ا ي ة إ ن ج م ل الجرح قال فلا شيء عليه ل أ ن المجني ة عليه عفى عنه لا يريد لا قودا ولا أ ر ش ا فلا شيء عليه و أ م ا إ ذ ا س ر ى وقال ق ت ع كده جمع عليه قطع يدك عفا ى ارفعوه عنه لكن بعد ان ع ف ى عنه سرث الجنايه الجي... الجي... الجي... الجي... الى النفس فمات ونحن درسنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة ان السرايه تجيب القوى لكن هنا هو في الاصل ع ف ى عن القطع قطع يدك ارفعوه عنه ل ا اريد جدا ولا اريده قودا سرث ا ل ج ن ا ي ة فمات فماذا يجب قال اولا ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ص ا ص لا ق ص ا ص ة لا في النفرس ولا في الطرف ل أ ن ا ل س ر ا ي ة تولدت من معفو ن عنه ق ص ا ر ت ش ب ه ة دافعه للقطاب واما ارجو العضو ا ل س ر ا ي ة ج ن ت الى ا ل ن ف ر طبعا الان العفو وقع عن اليد أ و المكان الذي قطع طب و ب ق ي ة الجسد بسبب هذا العضو هل تسقط ل أ ن ه ا تولدت من معفو ن عنه أ م ا أ ن ه يجب عليه أ ن يدفعها والمجني عليه عفى عن اليد ما عفى عن أ ر ش هذه السرايه الى جسد بسبب قطع هذا العضو قال و أ م ا أ ر ش العضو ف إ ن جرى له نشوف حينما قال؟ قال ما قلنا إنه عفى هنا قال عفوت عن القودي وعن ما قال القوض الأرش أرش العضو عفى عفى عفوت أرش ا ل آ ن لم يعد ا ل أ م ر أ م ر العضو و إ ن م ا ترى إ ل ى النفس ننظر ماذا قال المجن علي حينما عفا قال ف إ ن جرى لفظ و ص ي ة كان قال المجني علي بعد عفوي عن قول أ و ص ي ت له بارش أ ر ش هذه ل ج ن ا ي ة ب أ هذه الجنايه ة قال ه لكنه له تعتبر للقاتل القاتل تعتبر للقاتل يرث وصية يوصى وصية وهي صحيحة قال لا وبناء على هذا ما يلزمه شيء ب ا ل ن س ب ة العضو اسقط صاحبه ب ا ل ن س ب ة النفس أ و ص ى ب أ ر ش ي ه اوصى ن ي ة ما أ وإنما ا ق له أ ف ر أو أسقطت حقي أو عن قال أيضا عفوت ولا حقي الحالة الجناية في ي عن قال هذه ب ا ل ج ا ن ي ب ش ي ء لكن ل ل تكون أن شريطة بحدود ا ه ثلث المال أ و أ ن تكون أ ك ث ر من الثلث لكن ا ل و ر ث ة أ ج ا ز و ا هذا ا ل أ ر ش ف إ ذ ا كانت أ ك ث ر من الثلث ولم يجزوا ي ه ولم ي ج ا ل و ر ث ة عند ذلك يجب عليه أ ن يدفع لهم أ ر ش هذه ا ل ج ن ا ي ة هنا خ ل ا ف ي ة م ب ن ي ة على القول بان ال اذا جرى على لسانه لفظ الاسقاط ب ع ا يتركب عليه آ ث ا ر ل أ ن ا ل إ س ق ا ط إ س ق ا ط لحق ا لم يجب بعد ه فكيف أ س ق ا ط ما أ ر ي د أ ن أ ت ع ر ض له حتى لا أ ط ي ل في الشرح والتبسيط بامكانكم أ ن تقراوه في الكتاب أ و في حواشب اخرى حتى لا نتشعب في الموضوع كثيرا طيب قال وتجب ا ل ز ي ا د ة عليه على ارش العضو المعفو عنه الى هو الجيئة الجنائة ل إ النسل فأرش تمام العضو العضو الأرش جيه على لثاني ذ ا القبيل لا أ س ق ط ا ل س ر ا ي ة ولا قال أ و ص ي ت له بارش هذه ا ل ج ن ا ي ة و إ ن م ا عفى فقط عن العضو وثبت عليه أ ر ش السرايه ة للنبس ذلك فعند يجب ع ي أن يزيد ع للنفس ى ا أ ر ش العضو الذي مثلا إذا ا قطع ك قطع عن نعرف الجناية أن ا ل وبناء على هذا يجب عليك اذا ي دي لان ه ب في ل ع سرت الجنايه من العضو الى النفس ولكن ان سرت الجنايه من عضو الى عضو اخر ق ن ع اصبعه ل فسرت الجنايه الى كفه فخطعت كفه وهو حينما عفى, عفى عن ف الاصبع ولم يعفو عن الكفء فماذا يجب في هذه ا ل ح ا ل ة قال فلو ترى إذا عطل اخر فانجمل ض م ن د ي ة ا ل ت ر ا ي ة في ا ل ا ض ح ف إ ل ا إ ذ ا قال المجني عليه أ ي ض ا مرتانه و أ ع ف و عن ا ل ت ر ا ي ة الجديده ة الخلاصة يعني التراية إذا أن إذا أ س ا المجني وإلا الجاني عليه على يجب فإنه أن يتبعها فقطت ما ا ي ق بناء ل ه ا م على أ ن الواجب هو القوس قال من له قصاص نفس في سرايه طرف أ ح د ا ل أ ش خ ا ص قطع يد إ ن س ا ن ما فالواجب عليه قطر إ ل ا أ ن ا ل ج ن ا ي ة ث ر ت إ ل ى النفس فمات المجني عليه. عليه الان من حق ولي ا ل ج ن ي أ ن يقطع وينتظر ا ل س ر ا ي ة ومن حقه أ ن يقطع ويقتله حقيا يقطع ق و ت لكن القطر لمقابلة العضو بالعضو والقتل اتراية لانه ماش م مر م ا ع الصوره في ا س ا ا ب ق لكن ل التي معنا الان بما ان البحث في م و ج ة العمد عفى وقطع عضوا فترى القطع الى بقيه الجسد فمات وليدني فقال ع عن النفس ما يريد أ ن يقتله ع ف و عن النبي هل له أ ن يقطع ما قطعه ثم قتل قال أ ن ا عفوت عن النبي ما اريد أ ن اقتله فهل من حقه أ ن يقطعه قال ليس من حقه أ ن يقطعه لو قطعه من حقه أ ن يقتله ل أ ن القطع وقع عن العضو والقتل عن السرايا ل أ ن ه ما لكنه ل ا ع ك س ت ا ل ص و ر ة قال أ ن ا عفوت عن النبي هل من ح قال ه يقطعه ه أن بعد ذ ق ا ان ل ل إ م م ا ا و و ي رحمه المستحق ل ليس ه القتل والقطع طريقه وقد عفى عنه وبناء على هذا فلا يصح له أ ن يرجع إ ل ى الطريق إ ل ا أ ن بعض أ ص ح ا ب ن ا خالف ا ل إ م ا م النووي ب هذا فقد جزم ا ل إ م ا م البلقيني ل أ ن ه من حقه أ ن يطالب بالقطع وقد رجح بعض أ ص ح ا ب ن ا هذا و اعتمدوه وبعدهم رجح ما قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه الله و اعتمده الإمام البلقيني والواجب شاء القطع شاء القطع والمتأخرون أصحابنا رجحوا ما رجحه الإمام البلقيني الله الجميع أما الصراف يقول له له له يقتله وقتل لو فإن وإن نعم من رحم يقطع وقطع يجوز ويجوز أن أن عن عن عن رجحه عفى عفى عفى قال ن الموعد أريد أن نقطع ه أ ن يقتل قال نعم فله ح ز ا ل ر ق ب في ا ل ا ط ح ن لنفرغ أ ن ه قطع فترت ا ل ج ن ا ي ة من اليد إ ل ى الجسد جاء ولي الدم قال أ ن انا أريد أ أن أقطع أ ن أ ر ي د أ ن أ ق ط ع فقطع يده طبعا انا من حقي ان يطالب بقتله ل أ ن المجني عليه مات ب ا ل ت ر ا ي ة قال أنا قطعته واكتفي بهذا القطع ق ط ع هو ومات المجدي عليه مات مورثنا بالسرايه نحن ما نريد قطعنا يده يكتفي بهذا وعفونا عن نفسه عفا عن نفسه مالا قال لا نريد قتلا ولا نريد مالا بدلا منه لكن بعد ان قطع يده ث ر ت ا ل ج ر ا ح ة الجاني بعد ان قطعت يد ه ث ر ت ا ل ج ر ا ح ة الى جسده فمات قال بان لنا ب ط ا ن العفو ا ل ا تبين لنا ان عفوه الذي عفى عنه قد بطل وقعت و ا ل س ر ا ي ة قصاصا السراية التي وقعت هل من حق ا ل و ر ث ة ورثة الجاني ان تعبرت عن قلبه وقطعته فمات مورثنا ب س ر ا ي ة اليد الآن السراية ا ظ ه ر أنها و قطع ع وعصر عن ت جسده ق يد ه هل ثم ثمت ورثتي الجراحة يقولون للقصر حق من أن لولي ا ل ج ن ا ل أ و ل والتعالي القاسيه ل أ ن ك انت ع ف و ك عنه و ا ل آ ن مات بسبب القطع يتبين لنا الآن أن الذي عفوه و قال ع قطع ل ا و ا لا ذ ي عن القطع وقع ومختلف به كان أنه وهذه ا ل ت ر ا ح ه نتجت عن قطعين مباح بناء على هذا فلا تستلزم لا ديه ولا قصاصا من المختص الأول وأما إذا قطع يده ووقف م ما ما ل الجرح فرع فوت عنه مامع عند في أن عفوه وقع يتبينون أن في ذلك ح ح ي الاول وأنه أسقط حقه في ا ق ف ي ا ي الآن سورة أخيرة نحن كنا في أ ث ن ا ء القصص ا ت ا من حقه أ ن يقتص بنفسه ومن حقه أ ن يوكل فلنفرض انه وكل إ ن س ا ن ا قال وقتلت زيدا ب ا ل ا ق ت ص ا ص زيد أ خ ذ السيف ومصدق أ خ ذ السيف وذهب ليقتص بعد أ ن ذهب ليقتص قال الجاء المجني علي أ و ل ي ه قال والله أ ن ا عفوت عنه عفوت عن الجانب لكن زيد ما عنده و علم د راح عنده قطع ر أ س ه م ب ا ش ر ة ا ل آ ن قطعت ر أ س إ ن س ا ن ظلما عنه فلما قتل القتل لم يصادف محلا مباحا فمن المسؤول عن هذا الوكيل ماهو ظالم لانه ع د ع لا م ولي يوجد عنده علم أ ن ولي الدم ن عفا فلا بد من أ ن يقتص منه صارت ج ن ا ي ة ج د ي د ة أ م ا ما عنده علم ذهب فقتل بسبب ا ل و ك ا ل ة وذاك عفا قال أ و ل ا لا قصاصه ق ص قصاص ا ل مافي بالاتفاق ل أ ن ه ما ظلم نعم لكن الديه قال تجب عليه الديه على من تجب على الوكيل أ م على الموكل قال لا تجب الديه على الوكيل فالعلي ام على عاقلته قال عليه لا على عاقلته وتكون م غ ل ظ ة لورقه الجاني لانه ن كان م ع ك و عنه ك ا ن م عن و ع جنايته قال تجب على, علي, على الوكيل الديه مغلظه وليست على عاقلته ب إ اذا اوجدت الديه عليه هل يرجع بها على الموكل إن ككثير من صور الاتلافات قال لا حتى لا يرجع بها على الموكل ليش قال الموكل محسن ما على المحسنين من سبيل عفا كما يساليه فقال اي ف ذنبه ا قال ا ل هذا للتنكير ب ح ت عن الوكاله م ل الله في ق و ل م امور على ل ا ح ن ن من ي سبيله الجنايه م ل و ك ل له هذا ت ح م ل تغليظا علي ه و تنفيرا للناس من قبول الوكاله و ل ك ي هذا ح د يقول ش ي ء ب ر ث ا ن ي ة ما عبر ق ا ل و ك ا ل ة يقول ش ي ء د ب ر س ب ن ي الذي يريد أ ن يقصفه فتحطف يقصف يقصف ن ب أ و أنه ي ك و ن حاضرا مع الوكيل حتى إ ذ ا عفا ب ل غ ه مباشره ما في مانع نحن نقول نحن نريد أ ن ن د ر أ مثل هذه ا ل أ م و ر و نريد ان نتاري ما ع ب ي ا و ذ نكبر معنا أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ر ف ع عليه أ م ر دما الا و ر غ ب ا في العفو قال هذا من أ ج ل ا ل ت م ث ي ر عن قبول ا ل و ك ا ل ة في مساله أ ل ة ق ص ص صورة ا امرأة آخر لو وجبت ل أن ع ي ا الدية وجب عليها القوض افطلحت الدم قال لها أنا في الدية. مقابل الدية وقابل القصاص وجب عليها القصاص قال أنا ذلك ولي وبعد في وجب أتزوجك وجب أتزوجك مع هذا كنت ما القصاص فاصطلحت معه على هذا قال ولو وجب ق ص ا ت عنف ل نكحها عليه فاذا يقول هذا صداق المراه ا طيب لكن مشكله و ص ق ط عنها ا ل ق ص ا ت لكن طلقها بعد أ ن تزوجها قبل أ ن يدخل بها طلقها ان طلقها بعد الدخول النهر كله ثالث ما في شك في هذا وان طلقها قبل الدخول قال رجع عليها بنصف ا ل أ ر ش بنصف